50 languages 63 360. 63 363 Fe preguntas 2 طرح الاسئله 2 طرح الاسئله 2 يا tink un pasatempo Ana indi hwaya. Ana indi hwaya. Yo Jugo a tenis. Ana On és la pista de tenis? Aïna iugedo malab tenis? Aïna iuged passatemps preferit? هل عندك هوايه؟ هل عندك هوايه؟ جوو و انا العب القدم انا العب كره القدم اونسو الكام دافوتبول اين يوجد ملعب كره قدم اين يوجد ملعب كره القدم ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني. الپو والما tambien fan mal. قدمي ويدي تؤلمانني أيضا قدمي ويدي تؤلمانني يوجد طبيب؟ اين يوجد طبيب؟ تينكون كوچا عندي سيارة عندي سيارة tambien tengo una motocicleta عندي ايضا موتورسيكل عندي ايضا موتورسيكل اين يوجد موقف سيارات اين يوجد موقف سيارات tengo un suéter. over. També tinc una jaqueta i uns pantalons texans. He jaquet i pantaló. Pantal jins. عندي أيضا جاكيت وبنطلون. On és la rentadora? Aïna la gssala? incomplat معي صحن طبق معي صحن tengo un ganivet una furquilla y una معي سكين شوكه وملعقه معي سكين شوكه وملعقه on الملح والفلفل أين الملح والفلفل؟